Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Allahumma salli wa sallim Ala Sayyidina Muhammadin Bismillahirrahmanirrahim Fiqullillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahim Adhajani amillahi Wa abdu'aleh Allahumma kirimna Binuril fahmi Wa akhlejna Julumatil wahmi Waftah lana Abu'a barahmatih Wa ansyir alina Hikmatat Ya Rahman Rahimin Allahumma ina nas'aluka Rahman Nabiyin Wahidul Mursalin Wa ilhamal malayikat al-muqarrabi Allahummaqnina bil-ilmi Wa zayyidna bil-hilmi Wa bil-taqwa Wa bil-afiyah Ya Rahman Rahimin Rabbana Adina Minla dunka rahma Wa alimna Minla dunka ilma Subhanaka La ilmalana Dula ma'allamtana Innaka antara alim wa hakim Sallallahu Ala Sayyidina Muhammadin Wa ala alihi Wa sahbihi Wa sallam ما شاء الله جوري بنت برتقال تقدر تذاكر عندنا بدل استاذنا ما شاء الله بركت كتابه شيء كبير هي جري في وويماجد الدكتور يشكر فضيله الكريم وجوده معنا في مجال الشرح الرساله اه يعني النعمه اللهم نورك ومعين لمن يحب ويرضى الله صلى الله عليه وسلم محمد و اله وسلم نعم ما شاء الله نعم بعد لا يزال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين نعم قد ذكر معنى تقدم المعاصي التي تتعلق بالجوارح يعني كل جارحة لها معصية وما هي معصية القلب واليد والعين واللسان فبدأ يتكلم عن المعصية بكل البدن كد تكون معصية بكل البدن ما هي فقال العقوق عقوق الوالدين فعقوق الوالدين فإذا المسلم يعق والديه فكأنها معصية فهي معصية بكل البدن وليس بعضو واحد أو بجارحة واحدة ولكنها تكون للبدن كله فرض الله فيرض الوالدين في قوله تعالى وبالوالدين إحسانا وكم الآيات اللي أبدي وردت في الحث على بر والدين وعلى صلتهم ولا حديث الكثيرة ولكن هنا باختصار والفرار من الزحف الفرار من الزحف يعني إذا قد حصل الجهاد في سبيل الله بين المسلمين والمشركين فهنا لا يفر المسلم والمؤمن إنما يبقى فإذا فر من الزحف ما نقول الآن هو من الكبائر وتكون هذه كبيرة بكل البدن وغير ذلك من المعاصي إرخاء ذيل الثوب هذه بالنسبة للرجل يعني ها إرخاء الذ الثوب مثلا هو السنن أن يكون بالنسبة للرجل أن يكون في نصف فوق الكعبين أما الذي أسفل الكعبين كما جاء في الحديث من جرى إزاره خوية لا فالهذا إذا قصده فيكون حرام في حجيه نعم فيحرم عليه إذا قصد الخيال من قر إزاره خيالا أما إذا كان لم يقصده إنما حصل اتفاقا أن كان ثوبه طويلا فلولا أن يقصره وإذا لم يتمكن ولم يقصد ذلك فيكون هنا ليس حراما إنما مكروها أن يجر ثوبه خيالا إذا قصد الخيال التكبر على الناس مثلا فعلى كل حاله ما ينبغي أن يكون ثوب الرجل مثلاً أما المرأة يكون يعني ثوبها يكون ذراع يعني يعني بعد يعني يكون ذراعاً ما زاد على أو شبر فالمهم أنها تلخيه بالنسبة للمرأة أما مرسبة للرجل هذا التفصيل يعني إذا قصد لا فيكون في حكي حراماً فيكون فوق الكعبين والكعبين معروفة عندكم هي العظمان الناتعين بين المفصل الساق والقدم فيسمى أما إذا كان قلنا مثلا لم يقصده هذا ولا هذا فلا يكون في حقي يحرم مثلا أو يكون من الكبائر يعني هذا التفصيل يذكره بعضها العلم ليس على الإطلاق مثلا أن يكون الثوب إرخاء ذيل الثوب وهو طرف الثوب مثلا سواء كان ثوبا أو مثلا أو أي شيء من الذي يلبسه بالنسبة للرجال يعني أما بسبب المرأة كما قلنا أن تكون يعني يكون ذراعا في الأرض فهذه معصية بكل البدن قطيعة الرحم نعم واضحة والذين يقطعون ما أمر الله به أن يوصله ويفسدنا في الأرض فهذه قطيعة الرحم من الكبائر وتكون بكل البدن ظلم الناس نعم يظلم عباد الله إذا هذا قال تنام عيناك وال والمغرم انتبه يدعو عليك وعين الله لم تنمى فالذي يظلم الناس مثلا قد يتعرض لدعوى من الذي ظلمه لكن ال هذا قال في الحديث الظلم ظلمات يوم القيامة ولو شيئا يسيرا فهذه تكون بالبدل كله الفرار فرار أيرين من الزحك ثم ختم الكتاب المؤلف أبي محمد بن زان وسأناس أن يوفق أن الله الموفق والمعين، نعم فكل شيء يتوفق الله تعالى بتوفقه صار المطيع يطيع والتوفق هو خلب قدرة الطاعة في العبد فدائما المؤلفين يستغلون الله التفايد وفق الله العبد لقراءة في كتابه أو حضور مجلس العلم هذا من التوفيق الذي وهو عجيز جدا لهذا قال بعضهم قال بعضهم أن التوفيق لم يظهر القرآن إلا في آية واحدة في قوله تعالى وما توفيقية إلا بالله آه. وأن يكون ما يرضى الله سبحانه وتعالى وما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نعم نعم نعم هذا الكتاب فرص الله سبحانه ينفعني ما في هذا الكتاب على هذا الكتاب العظيم المبارك وهو حجمه صغير ولكنه ولكنه كبير في الشرح وكبير في المعنى فلهذا شرحه كثير من العلم فقد شرح هذا الكتاب الحبيب الشيخ عبد الله بن حبد المسودان في كتابه الضياء اللامع في معنى هذا الحديث شرح الرسالة الجامعة وطالب علم ينظر إلى المؤلف من هو الذي ألف هذا الكتاب ولا ينظر إلى حجم الكتاب وقد يكون في هذا قال وقد يكون في النهر ما لا يكون في البحر يعني قد يكون كتابا لطيفا وحجمه صغير ولكنه له معاني كثيرة وفوائد كثيرة في هذا جمع بين الفقه التوحيد وختمه ما يتعلق بالصفية يقول ما يتعلق بالصفية يقول بيحمد تساين كما على أفاكم وهو ألف هذا الكتاب وشرحه كثير منها العلم شرحا ميسرا ومبسطا فلهذا يقراها المبتدئ الذي يريد أن يتعلم طالب العلم أول ما يقرأ في هذا الكتاب الرسالة فيبتدي بهذا الرسالة وقد يكون في المبتدئ يحتاج حتى المنتهي قد يحتاج إليه فلهذا طالب علم يقرأ في الرس في الرسالة الجامعة ثم يبدأ بالسفينة النجاة المعروفة والمشهورة الكتاب المبارك ثم يبدأ بالمختصر اللطيف ثم يبدأ بالمختصر كذلك فلهذا قال الحيب بحمد بن حسن العطاس كان يقول أن السلف ضمينه بالفتح قال لي من قرأ المختصر الصغير أو اللطيف تقولي أو والرسالة الجامعة هكذا يقول الحيب بحمد بن حسن العطاس الإمام العظيم والعارف بالله يقول في من كلامه أن السلف ضمنون مفتوح لمن قرأ هذين الكتابين طبعا مع العمل بين في الكتاب مع المراجعة مع المذاكره مع المدارسه ثم يقرأ طالب علم المقدمة الحضرمية الكتاب الذي خاص بالعبادات ثم تقرأ في العمد السالك ثم يقرأ كتاب المنهاج وهو الكتاب الأخير ما يقرأ من كتب المتون يعني هذه المتون يعني أما الشروح كثيرة الشروح كثيرة لكن على كلي إذا قرأ الإنسان هذ الكتابين أو هذه المختصرات ال ف... لكن لو قرأ كتابا واحدا وحققه وفهمه ف فقد يستفيد أكثر وأم أهم التحقيق يعني والفهم وإذا أشكل على ال على الطالب العلم أشكل عليك شيء تسألي مثلا وتراجعي وتسلب من يدرسوك ومن فيشفيك بهذا فيعطيك مثلا العبارة مع شرحها مع معناها ولا بد من السؤال نعم الإنسان لا يدرك العلم إلا بالسؤال فالهذا قيل بما أدركت العلم قال لي سؤال نسأول وقلب عقول لا بد من السؤال فهنا يدرك العلم ثم الإنسان إذا تعلم هذه الكتب ينف... يعلم غيره فالناس بحاجة أن تعلمينهم ما يتعلق بأمور المبادئ علم التوحيد ثم ما يتعلق بالفقه ولو قرأ الإنسان الكتاب يعني سردا يكفيه نعم أما الكتاب يعني قد قرأنا على على حب سيد الحبيب محمد بن علوى بن عبد الله بن عيدوس بن شهاب الدين هذا الكتاب قرأنا عليه نعم وهو قرأ على والده الحبيب علوى بن عبد الله بن شهاب الدين الذي قاد علوى بن عبد الله قرأ عليه هذه الرسالة أما الحبيب علوى فأما الحبيب محمد الذي قرأنا عليه كتاب فمن شيوخه والحبيب علوى و بالشيوخ كذلك هي عبد الله بن عمر الشاطري صاحب الرباط المعروف والمشهور هي عبد الله بن عمر الشاطري فهو أدرك وأخذ عن مشيوخه أما الحبيب العلوي فالشيوخ كثير يعني منهم اللي هي عبد الرحمن الحمد المشهور صاحب صاحب البغية المستشيدين فهو شيخ فتحه هو الحبيب علوي ثم سندك يتصل إلى الحمد بزعل الحبشي فلهذا يقال يعني إنه بين الحبيب عبد الرحمن مشهور إمام الحداد ثلاث أشخاص فقط بين الحبيب عبد الرحمن محمد مشهور صاحب البغية ثلاثة فقط أشخاص وإذا أرد الزيادة فعليك بكتاب التراجم فتحفة الأحباب في مناجع الحبيب علوي يذكر لك الشيوخه وسنده إلى إلى الإمام الحداد والحين محمد مزاعل الحبشي وهكذا فهذا الرسالة هو من شيوخ الحبيب محمد بن علوي قراء وشيخ كثير يعني وله ترجمه مختصرة تجديها في كتاب تحفة الاحباب ترجمه له محت, ترجمه مختصرة هذا بالنسبه بالنسبه لقراء التي قراناها يعني في تريم هناك في نعم بهذا ف ان شاء الله ان شاء الله كيف مرحبا توضح يا جدي اا ابغى Ben Ali bin Muhammad bin Alwi bin Syihab yang kita dapat selama banyak umur, syahwatnya dan al kita mendapatkan keredmatan yang besar di mana berkatnya Abu Izzah dan juga berkatnya kepada beliau, di setiap tempat kita dapat menghantarkan kitab ini. Kitab yang pertama adalah kitab risalah hijrahnya. Sarjana kita kecil katanya beliau, tapi faidahnya sangat besar, bahkan Muhammad Rasulullah katakan siapa membaca dua kitab, bisa rajanya dan juga berfasa maka pantas betulnya untuk dibuka atau mendapatkan kutub daripada Allah Swt. Semoga kita termasuknya semacam itu. Kemudian, walaupun kitabnya itu kecil, maka kecilnya kitab itu tidak mencegah kita mendapatkan Kemanfaatan yang banyak. Sama seperti halnya perbandingannya seperti sungai. Sungai itu kecil Tapi dalam sungai itu ada yang tidak ada di dalam lautan yang besar Walaupun sungai itu kecil Tapi dalam sungai itu ada sesuatu yang tidak ada di dalam lautan yang sangat besar dan luas Oleh karena itu Maka sungai yang kecil itu Memberikan arti yang tidak bisa diberikan arti oleh lautan yang luas itu Nah ini kitab itu seperti itu juga Kemudian Beliau menjelaskan bahwasanya kalau kita ingin melihat kepada kemanfaatan kitab maka lihatlah kepada muallifnya. Siapa muallifnya? Muallifnya adalah Ahmad bin Zainal Abidin. Beliau yang melazimi wadat itu lebih daripada 40 tahun lamanya. Beliau melazimi, beliau belajar, beliau berakses bahkan dari sakit. Beliau itu berbaktinya kepada gurunya Sampai-sampai beliau itu Ketika berjalan Bersama gurunya tersebut Dia tidak mau berjalan Sejajar tapi di belakang Beliau hormat luar biasa Hormatnya bahkan dijadikan Sebuah permisalan Seorang murid dengan gurunya itu Seperti Rabbi Ahmad bin Zainal Hafsyi Dengan gurunya Rabbi Allah Hadda. Beliau sangat hormat Sangat bakti kepada gurunya Bukan cuma dohir tapi dohir batin Sampai-sampai beliau itu Di antara wasiatnya Memberitahukan kepada Keturunannya itu Yang laki-laki tidak kawin kepada keturunan buah Yang berlepuan karena takut Seul adab kepada gurunya nah, Itu sampai sedemikian rupa Dari saking tawakutnya Dan dari saking Taadirnya beliau kepada guru beliau ini. Nah, ini Risalah jamiah itu Dibaca oleh beliau Langsung kepada kakeknya Al Habib Muhammad, Habib Muhammad itu satu-satunya anak laki daripada Al Habib Alwi bin Syahab. Beliau membaca sampai habis kepada kepada kakeknya, ayah beliau Habib Ali bin Habib Muhammad. Habib Muhammad ini satu-satunya putera, putera daripada Habib Alwi bin Syahab. Habib Alwi bin Syahab yang dijuluki dengan Bel Batarim itu adalah putra daripada Abu Abdullah bin Idrus bin Syahab yang di makamkan di Palembang. Jadi beliau Abdullob bin Idris bin Shihab ini dia tinggal di Palembang. Suatu waktu dia wali di Terengganu. Mulut Terengganu, kemudian bersafar ke Jerman dan تزوج di Jadi kemudian Dari Terim dia itu makamkan sudahlah dakwah ke Palembang, kemudian menetap di Palembang. Suatu waktu Abdullob bin Idris ini pulang ke Terim hanya berapa bulan dia ingin kawin di sana enggak ada yang mau karena Abdul Rahman ini sudah menetapkan diri ingin menetap di Indonesia kan ada tinggal siapa yang mau ditinggal kawin lalu tinggal enggak ada yang mau kecuali ibunya atau ayahnya daripada begitu ummu Abdul masih enak gil min min al bilfaqih min al bilfaqih هم وعم هو تزوج عند السادة بالفقيه هو الحبيب عبد الله بن عدروس. اللي أمره. أمره هو هو نزل إلى حضرموت وإلى تريم الحبيب عبد الله بن عدروس من شهاب. فنزل إلى تريم وتزوج عند عند عند الفقيه عند السادة بالفقيه. تزوج عندهم نعم. بعد ما ردوا. نعم هم على كل يعني قصة طويلة هي في موجودة في المناهج لكن باختصار هو الحبيب عبد الله بن عدروس وهذا الحبيب علوي كان كثير الأسفار إلى بين حضرموت وإندونيسيا وإلى فيلمبان خصوصا وكتزوي في بلبنه ولكن خريج لا تريم وأراد أن يتزوج فكل ما خطب عند عند بعض ال يعني ببيوت السادة ردوه يعني ولم يقبلوه لأنه لأنه كثير الأسفار فيتزوج ثم يسافر نعم ثم أراد يخطب عند أحد من من البيوت السادة الب الفقيه فأراد يردوه نعم ما يقبلوه لكن لما سمع بهم أحد من السادة المشهور في تريم من أهل الكشف يعني قال لهم لا تردوا عبد الله بن عدوس بجهاب ولو ليلى مع بنتكم فأن في ظهره ولد يمشون هلتريم تحت ظله أو حضر كلها بل اليمن كلها يعني كأن تفعوا به الحبيب علوي فقبلوا لما سمعوا كلام هذا الرجل الصالح المكاشف فما منهم اللي يقبلوه وفعلا دخل بالشريفة وتزوجها فلما حملت بالحبيب علوي سافر الحبيب عبد المعدون الشابلي، ولم يعرف والده ولكن صار يكاتبه بالرسائل المفيدة والنصائح القيمة نعم صار يكاتبه وهو في فيلمبان يعني، ولم يعرف والده طول لم يعرف والده ولم يسافر يعني إلى أي بلد والحبيب عليه لم يخرج من تريم حتى والده كان يقول هو سافر واتعل واطلع وراك ولو إلى مكة قال ولا سأتي إلى مكة للحج ولاكنه لم يخرج من تريم ولم ولكن ولم يعرف والده أبدا الحبيب عليه وسلم فحم فحملته تربى عند جد عند عند عمه محمد بن عجوز بن شهاب وعند وعن عماته كذلك الذين كانوا معه في تريم فالمقصود أنه كان يرسله بالرسائل ونقود هذه في الترية بتحيب العلوي فإذا رسائل طيبة جميلة ونصايح ويأمره دائما بالأدب ويأمره دائما بطلب العلم نعم حتى يقوله مرة يعني طلب منه كتاب شيء من ديوان الشواف يسموه قصعة العصر كتاب قال له أرجو أن لنا هذا كتاب كان يقول والده في, في المنبان فجاوب عليه قال له اشتغالك بديوان الحداد أو العيدرس أو لا وقال وشتغالك بالفجة أولاً من الكل يقول وشتغالك بالفجة أولاً من اشتغالك بالزواوين وغيرها يمره بالأدب مع فلان ويقوله روح إلى عند فلان وأخذ عن فلان فأمره ان يأخد يلا يروح إلى مفتي الديار الحضرمية الحبيب عبد الرحمن المشهور كان مفتيا الدار في ذاك العصر الحبيب عبد الرحمن الحمد المشهور صاحب البغية جمع الفتاوى الخمسة الكتاب الذي انتفع الناس به فكان يمره يقول وضوح عبد الرحمن المشهور روح إلى علي حبش يروح إلى الحبيب عبد الناصر الطباش لكن الحين بعالي هذا بالشاب كان في تريم لم يخرج من تريم ولم يحق في الظاهر يعني فجلس في تريم وكان يقول أنا نذرت الاعتكاف في التريم أنتم نويتوا صنع إعتكاف فأنا نذرت الاعتكاف في تريم ولم يخرج من تريم حتى إلى إلى القراء المجاورة لمدينة التريم يعني مثل سيون مثلا أو الشبام وغيرها من ال... لم يخرج أبدا وكان طول حياته وهو في تريم فلهذا حصل به النفع كثير وكان و... وكان هو يعني قطب في ذاك العصر تولى القطبيه بالاجماع يعني اجمعوا الناس على ولايته وعلى علمه وهو يعني ما احتاج واذا و... اراد الزياده الانساني عليه بكتابه ترجمته وهي باختصار يعني والله كثير اشياء فاتت لم تؤلف ولم تقرع عنه يعني هذه باختصار يعني Jadi, يعني. Uh, pada waktu Habib Abdullah bin terus datunya ayahnya Habib Abdul Jabbir ini katering dia ingin kawin tapi semua orang tahu, Habib Abdullah ini suka pergi Jadi tidak menetap di satu tempat, pergi terus untuk berdampun Maka, setiap datang meminta putri mereka ditolak ditolak. Sampai ada seorang yang ahlu kasyaf Dia bilang, kalau Habib ini minta terima Dan beruntung yang menerimanya, nanti akan terlalu, walaupun satu malam beringat Karena nanti akan keluar seorang anak dari sulbinya melalui syarifah yang dikawininya seorang anak yang semua terim dan Hadramaut bahkan dia akan berjalan di bawah naungan dia. Nah itu. Akhirnya yang beruntung adalah dari Al-Bilfaghi. Kawailah dia dan betulan enggak berapa lama harus ditinggal. Dan sejak itu jadi ketika ditinggal dia sudah hamil lalu kemudian enggak balik lagi ditarima sampai Abdul Ibnu Idris meninggal eh, di Indonesia dan tidak pernah bertemu lagi. Nah, tapi subhanallah Habib Aluh ini Yang sudah dikatakan Dan disepakati oleh Para ulama pada zamannya Beliau itu rajanya wali nah, Jadi kitab yang kita baca ini sanadnya langsung kepada Habib Aluh nah, Oleh karena kenapa Ustaz mau menemani kalian Menemani Habib Pagi, malam, karena Ustaz ngantuk Tapi menemani karena Ustaz berkeinginan Berlendah kalian semua dapat barokahnya nah, Semoga ada dapat barokahnya nah, Ini Habib Aluh ini tidak pernah berjumpa dengan ayahnya mulai dari lahir dan hampir meninggal tidak pernah berjumpa nah, tapi selalu ada surat menjorat dari ayahnya dan juga dari anaknya nah, suatu waktu pernah ada seseorang ketika Habib Alwi eh, ayah Habib Alwi Habib Abdullah itu Habib Syahab mau meninggal dia berpesan kepada di sekitarnya ayo semua keluar dari kamar biarkan aku sendiri ya subhanallah ada yang ngintip biasa orang Indonesia kan fuduli gitu ya Ngintip Ketika ngintip itu subhanallah Ternyata Habib Abdul bin Idris ini berbicara dengan seseorang Orang itu masih muda Berbicara Berbicara panjang lebar Setelah selesai Disuruh masuk yang di luar Masuk ke dalam gak terangnya Subhanallah ketika dia itu berangkat ke Hadramut Yang Yang melihat itu Yang ngintip itu ternyata apa Melihat Habib Alwi ini aku lihat waktu dia meninggal Ini dulu Fentang jadi Habib al tidak pernah keluar dari Tarim, misalnya sekali. Tarim itu kecil, kayak kota Bangil. Gitu. Pernah, ke Pasuruan tidak pernah. Ke Keraton tidak pernah. Sampai desa-desa yang berdampian dari Tarim tidak pernah. Jadi haji secara tuhan tidak. Tapi banyak orang yang berada di Mekah dia itu bersumpah, pernah lihat Habib Al-Uwi. Salat, Habib Al-Uwi, etikaf, adik itu semua kelihatan. Dan Hafal Alwi ini mendapatkan maklum semua itu karena bakti sama orang tua ditambah lagi karena itu bakti ibadat guru. Apa yang kerjakan Hafal Alwi? Hafal Alwi itu khidmah Semoga Hafal Mustafa itu juga seperti itu, InsyaAllah Allah. Nah, kerjanya apa? Anak-anak belajar semua dia bikin teh, bikin teh sampai suatu waktu teman-temannya mengatakan kasihan Alwi. Kita belajar dia itu e, sibuk bikin teh dan sebagainya. Akhirnya berat omongan itu terasa dalam hatinya. Suatu waktu dia kasih tahu kepada gurunya, drama masyur. Abang katanya drama. Waktu tengah malam dia bangun panggil aku, alwi panggil, dipanggil, katanya kamu merasa sedih, merasa susah karena mereka itu telah mengatakan demikian demikian guru. Iya guru, ketahuilah nanti kalau aku meninggal engkau akan menggantikan majelisku. Dan mereka semua yang mengatakan demikian semua akan duduk di depanmu dan akan belajar padamu. Nah, itu berkat hikmah kepada guru. Ini Habib Al-Alui. Nah, jadi, kitab ini, di sejarah jamiah itu dibaca oleh beliau, Habib Hussein, langsung kepada kakek beliau, Al-Habib uh, Muhammad. Habib Muhammad belajar langsung kepada ayahnya Habib Al-Alui. Habib Al-Alui gurunya banyak. diantaranya taunya Habib Rahman Masyur, yang mengarang bu, Yaitu Mustahidin. Di antaranya Habib Abdullah bin Umar Syedri. Di antaranya Habib Ali bin Muhammad Habsyi. Saibul Maulid. Di antaranya Habib Ahmad bin Asratos. Jadi semua itu guru-gurunya kita nyambung pada perintah sekarang karena kita sudah belajar pada Habib Husin bin Ali bin Muhammad bin Alwi bin Abdullah bin Yus bin Syahab. Nah sekarang kita baca uh, kita bersalajam kita bersalatul Maawana. Nabi itu lagi. Bajazan lagi. Bajazan lagi. Bajazan lagi. Bajazan lagi. Bajazan lagi. Bajazan lagi. Bajazan lagi. Bajazan lagi. Bajazan lagi. Bajazan lagi. Bajazan lagi. Bajazan أهلي بالقدرة أستاذ ليتقول على ماء. أتفضل. أنا متحبوح بكل منح. بسم الله. بسم الله. في وصايا إذا هي ناس كذا أسرار أسرار دينية وأسرار طبيعية وروحية. الحسنى السلام الله معه. الله الحسنى السلام. الله يسلمك. يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني ياعز تولينكم اللهم صل على داوود والنبي يحيى ديتو لطف الله <سئلة> وتنال فضله فاستغفروا ليكم يحيى ديتو لطف جاري يم الى الله يلانعط عنكم فسمعوني تناموا وتنامكم يعني بكل طمعنا نقدر نفصلك مو الى خير شاء الله جريته كثيره عجيب عندكم وقت بابا ما في دراسه سيئه كده اجري هنا ما شاء الله طيبه بقيان يبيت في لو أن أولكم و آخركم و كانوا على أفكار من رجل واحد منكم ماذا ذلك فهو الإشارة يا عبادي لو أن أولكم و آخركم و كانوا على أفكار من رجل واحد منكم ماذا剩 ذلك فهو الإشارة يا لو أن أولكم و آخركم و إنسكم في صعيد واحد فاسألوا لي فأعطيت 않는 إيوم Heavenly ما نقص ذلك من معي إلا أنما يقص الله من يقت الودر البحر يعني بادي إنما هي أطمئ له وأحسها لكم ما أوفيكم إليها فمن وجد غيره فالحمد لله وما وجد وما وجد غير ذلك فلا يلومنا إلا نفسه. نعم. دالة. Mala sallallahu alaihi wasallam, inilah Allah awalnya yang memperoleh harta harta yang berharga, harta harta, dan tidak boleh tidak boleh harta harta. Mala sallallahu alaihi wasallam, hari kau tidak menang. Asal kala hadis kira dua yang mana kau tidak boleh. Kau lagi rasul, kau orang tua, kau ikhlas, tapi ada kehairapan, kau Wahab bermasa tien berdaar karya Ida di atasnya. Hambyok ni ilegaler mak tunin, kau mak tun. Kau la selang la orang Malaysia, kau la bukan ada. Ibu na ada tuh ileg, bangsi ileg, bangsi ileg, uharwe ileg. Ibu na ada. Untuk ni seang min إبن آدم لا تأجيز لا تأجيز أن غسل يأبى أبكتاء من أول النهار حتى آخره وأو الله إلى آدم عليه السلام أرض أخصاب في النجم في النجمة الخير لك ولي ولي ولدك ولي ولدك خسرت في و خسرت في ما بين وبينه و خسرت في وبين عباده amma latih ammal latiyali an ta'budu ni wala tushriku bi shay'in amma latih lak hiya lak fa'ana laka al-yaziki amma latih fi ma baynak ta'na ad-du'a wa hiya ijabah amma latih fi ma baynak wa bayna 'ibadik antuski buhum ta'ma tahi an yastahbu na'am Hai akan muskan kesannya, agam dengan zamannya, mublil atasnya, dan pada akhir akan ada empat jam, satu jam di mana Tuhan menyembah, menyembah di dalamnya Tuhan, menyembah ya. Satu jam menyembah di dalamnya Tuhan, satu jam menyembah di dalamnya Tuhan, satu jam menyembah di dalamnya وسر ان يتخلى فيها بين نفسه وبين شهواتها يعنيه المباح وفي الثورات يبنى ادم لا تعجز ان تقوما بين يدي مقتلين فان الله الذي اقترب الى قلبك بالغيب كل قول طبح الثوري وفي بعض الكتب المنزله يبنى ادم خلقتك لعبادي عبادتي, عبادتي. فلا تلعب ولا وتكفلت لك, ولا لك. وتكفلت, لك وتكفلت لك برزقك فلا, فلا تتعب تتعب, تتعب. تجدني. فإنك إذا وجدتني وجدت كل شيء م. وإذا فتك فتك يعني وإذا فتك فاتك كل شيء م. وأنا أحب إليك من كل شيء فأنا أحب إليك wa ala ahab ilayka kuli syait ibn ajal amallah aladhi akulu lishayk kun fayakun wa auha Allah ila Musa alaihi نعم. بعدها. dan berada wa alhamdulillah ila Musa alaihi s-salam ya ibn amuran kun yabdalan فكل retit li nafsik akhwani fa kullu khuddin wa sahibun يا موسى ما لك ولا ولددار الظالمين فليس فليس لك ددار أخرج عنهم ما وفارقها تبرك فليست الدار إلا لعمل عمل فيها الخبر فنف فنعن الدار هي م. يا موسى إن منص الظالم حتى أخذ منه لمن ظلمه يا موسى إذا أتني مبينا فقول فقول ذنب عجلة عجوبة وعجلة عجلة عجوبته وإذا رأيت الفجر مقبلا فبل مرحبا بالشعار الصالحين يا موسى لا تنسى ذكري فعند مسياني تكثر الضروب ولا تجمع المال فإن جمعه يغسر جب يا موسى قل الظالمين لا يذكروني فإنهم إذا ذكروني أكرههم باللعنة ده. لأني آليت على نفسي آليت على, على نفسي أن أذكر من ذكرني وأحفظه إلى بعد أنبيائي عليه السلام. قل لقومك نعم. قل لقومك لا تدخلوا مداخل أعدائين ولا تلبسوا ملابس أعدائين ولا تركبوا ملابس أعدائين. ولا تدعن المضاعي معدائي فلدونوا اعدائي كما هو كما هم اعدائي نعم بعد طلب ممكن طلب ممكن كن بي نعم ومن سوايه من سوايا مستحيلا يا داود كل الصادقين من عبادي كيف يفتحون Ya Dawud Jal Jal Jal Jal Jal Jal Ya Rab Wa khaifah Wa khaifah Wa il ibadik Lola Zikruhum Ala'i Ya Dawud Man rabta ilayya Hariban Khatabtahu Jaladan Jaladan Khatabtuhu Ya Dawud Ya Dawud In a ra'i Kalubman Fakurlahu Khadiman Fakunli Ya Dawud La pasal Anni Aliman Fat asker Suhu Askeratuhu Askeratuhu Dunya Fat askeratuhu Dunya Fat zika An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 لنفسك و اثر من يستذكر لناس في والحادين قام الله تعالى الى بعد انبياء عليه السلام اذكرني اذا غضبت اذكرك اذا غضبت فالا اذا غضبت اذكرني اذا غضبت اذكرني اذكرني اذا غضبت يعني انت اذا غضبت يعني الله جمع. فلا أدخلك في من أمحك أمحك ورحم الله إلى عيسى عليه السلام أن كل بني إسرائيل لا يدخلك بيتاً من أمحك لا يدخل بيتاً إلا بقلوب خارجة وأقصاد خارجة وأبدان خرقية وأخبرهم وأخبرهم أني لا أستجيب لهم دعوة ولأحد من, من الخلق, من الخلق ببلههم مظلما مظلما ومظلما وام الله الى بعد انبيائه عليه السلام عبدي تبلي من عينيك الدموع ومن قلبك الخشوع ثم اذنك وابني استجيب لي اذ ازاجب لك وانا القريب المجيب عبدي كيف علمدني ان يقول بذن وابلغهم قُلْ هُمْ رَأْيُ قُلُوبُنَا إِلَّا تَهْيِبَةً وَلَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا الْحَقَّ وَإِذَا أَرَادَ اناس من أنا الكهوف نعم من joni برتوا اي قام اذا نعم Ketak wabiy, wa kazein sumberan dan alat biadik, walakhat allahu biadaya. Karena aku keje aku mahalak, walaku keje aku mahalak. Dari hajat insan semni ilah. Walakin ditangan kujuhati, walia menaubirun dihubu sabili, wasempi. Ya Dewa, ista' minni walak aku abul. Man laki ane min agali, wohi paham alarif lam aqib lam aqibku dinari. Lam يا داود اسمع مني والحق الحق قول ان من نقي من عبادي وهو مستهين مستهين من معاصيه أنسيته سيده حفظ حفظته حفظته ذنبي يعني الحافظين الذين يكتبون الحسنات نعم أنسيته يا داوود اسمع مني و الحق لو ان عند من عبادي امرا فشوه الدنيا ذنوبا وهو مصير عليها ثمنا بما واستغفرني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 باقي دعاء لا عليكم دعاء انتم انتم دعاء ليك مستدعاء انتم مشروع حقنا انتم اقرأ عليك حبيبي لا بدأنا بيجي بالدعاء فقط <تصفح> بعدين الدعاء انا بيجي بعدين سيب. الدعاء انا بعد القيب هذا لا عليكم ولا حد من حساتي ذا درسات والله لا أسي الثقاف عليك حقا انت حقي انتي nirahman dirahim Allahumma atina ajran adima Amin. wahdina siratan mustaqima Amin. waj'alna ma alladheena an'amta alaihim minan nabiyina wasiddiqina washuhada wa ulaika rafika zalikal fadlu minallahi wa kafabila illahi alima walhamdulillah awwalan wa akhiran wa batinan wa zahiran wal Allah بكل شئ عليم, ما شاء الله لك و tela billah alhamdulillah yang telah hadanah lhaa, dan kami kena untuk hadanah Allah. Bukan jahat rosulullah. Nabiul hakim, Allah wa alam wa hakam. Alhamdulillah yang telah alam insan yang tak mahu alam. Wassalamu ala sinta Muhammadin walali wa sallam. Alhamdulillah. Ma shaa Allah. نفعنا بما في هذا الكتاب المبارك العظيم وهكذا الكتاب كذلك يعني قرناه على سيد الحبيب محمد بن علوي في الروحة في مسجد سرور وهي الروحة التي كانت تعقد بعد يوميا بعد العصر ويقرأ فيها كتب الإمام الحداد الإمام الغزالي وكتب السلف هذه يسموها الروحة التي كما معروف نعم تبدأ من بعد العصر إلى قريب المور من الساعة أو ساعة قريبا فيسموها الروحة في هذا الكتاب كما نعم، وقرأنا كله في هذا المسجد وفي هذا الوقت المبارك بعد العصر، وهو كما قرأه على على الحبيب عليوي، وسنده إلى الإمام الحداد نعم، عن الحبيب عبد الرحمن مشهور، نعم فلهذا كما قلنا كانوا بين الحبيب عبد الرحمن مشهور الإمام الحداد ثلاثة أشخاص فقط. لأنه شيخه هو ها؟ إيه نعم هو قرأ الحبر عام مشهور على على أحمد الجنيد أحمد الجنيد شيخه وهو كان قرأ على علي عمر بن حسن الحداد بس الثالث أنا ما عاد حفظ من الذي يعني الثالث اللي بينه وبين الحبيب عبد الحداد باقي واحدنا فهذا وقال إنه يعني اللي معروف إنه بينهم وبين الحبيب عبد الله الحداد ثلاثة أشخاص بين الحبيب عبد الله بين الحبيب عام مشهور المفتي دار الحضرمية المشهور المعروف نعم نعم وثلاث أشخاص فقط بينهم الإمام الحداد هذا، ال... فنرجع إلى الترجمة عبد الحمد شو فنعرف الش منهم، ف... فيوصلون على طول الإمام الحداد إلى كتبه كتب الإمام الحداد هذه يعني حصل بها النفع كثير وهي يعني خلاصة ما كتبه الإمام الغزالي في كتو... في في كلامه ولكن عبائره سهلة وتجد في كتب لعبد الله الحداد ما تجدها في كتب الإمام الغزالي وحصل به النفع كثير وحتى قرآتها سردا فقط يعني ما شرط الإنسان يقراها فقط ففيها نفع وفيها يعني يعطي الله الطالب فهما يعني بقراءة كتب الصالحين نعم ولو سردا نعم كان السيد محمد بن علي المالك في مكة دائما يأمر الطلبة أن يقرأ الكتب ولو سردا ما شرط يشير خالب الأستاذ أو الشيخ مثلا فيقول الطلبة يعني يأمرهم أن يقرأ الكتب عنده كتاب في الحديث مثلا في التصوف في اللحيا في فيسردوا هذا الكتب سردا فوائدها أنها يعني طبطق اللسان يعني تخلي لسانك مطلقة في القراءة وفوائد كثيرة ويرجع الإنسان إليها فيما بعد أنه مرت عليها الكتاب الفائدة في الكتاب الفلاني أما كتب الإمام الحداد فهذه يعني كذلك يعني فيها فائدة عظيمة ولو قراءتها بالسرد ونعم فلهذا دعوات كثيرة دعوا على يعني الذي يقرأ يقرأ كتب الإمام الحداد وهي كتب عظيمة يعني وتريمة إلى عدة Terjemah, faham? Ini Imam Al-Haddad, terkenal dan terkenal. Jadi kitab ini, Alhamdulillah, jadi Ustaz memilih dua kitab ini kerana isyarat dari beliau yang pertama isyarat jamiah dan yang kedua isyarat maualah. Isyarat jamiah mengalang kitab selamat mawalin karena juga kutub. Kita belajar kepada seseorang yang sarannya kepada seorang kutub. Jadi insyaallah ilmu yang kita pelajari itu benar-benar akan membawa keberkahan bagi kita semuanya. Ya, Alhamdulillah ustaz sendiri setelah membaca risalah amanah eh, karangan Abdullah Hadz ini pada beliau setiap pagi dan setiap malam Ustaz jatuh cinta dengan Al-Qur'an. Ini luar biasa. dan mulai sekarang saya jadikan sebuah pegangan untuk dakwah Ustaz. Karena semuanya luar biasa. Jadi dan insyaallah suatu waktu akan keluar suatu kitab yang Ustaz ambil daripada kitab ini guna Ustaz jabarkan karena risa akan sangat bermanfaat. Jadi paling sedikit daripada yang Ustaz dapatkan daripada kitab ini adalah saat niat untuk menjelaskannya, saya sudah menjelaskannya lebih mudah sebagaimana tadi disampaikan bahwasanya pengarang kitab ini adalah guru keempat daripada Allah, Habib Abdurrahman bin Abdurrahman bin Muhammad Ma'shur. Abdurrahman Ma'shur ini yang datuk beliau itu membaca kitab Salamawan itu langsung kepada Habib Abdurrahman bin Muhammad Ma'shur. Habib Abdurrahman bin Muhammad Ma'shur kepada Allah ada cuma tiga orang saja, di mana beliau Belajar kepada Habib Ahmad. Yang Muhdikirad masih syufa, mana? Syufa. Yang awal syufa. Negeri Muhdikirad. Teruskan. Teruskan. Tidak sebut. Insya yang pasti dari Habib Ramadhan Masyur kepada Wahdat cuma tiga syufa saja, jadi tiga guru saja langsung kepada Wahdat. Semoga apa yang telah kita baca bermanfaat untuk kita semuanya menjadi sebab kita menjadi orang-orang yang selamat daripada fitnah akhir zaman jauh daripada dosa mengerti akan maksud dan tujuan daripada kita tercipta tidak selalu kita kalah kepada bisikan setan dan juga gangguan hawa nafsu serta godaannya dan semoga kita mulai saat ini ya Allah semoga berkatnya kitab ini kita dapatkan kita akan mendapatkan kutub kita akan mendapatkan kebersihan hati tidak keluar tempat ini kecuali dalam keadaan semuanya mendapatkan barokah daripada tiga kutub tersebut tiga wali kutub yang telah disebutkan tadi yang mu'alif daripada kitab yang kita baca ini saya ingin mengatakan yang saya ingin mengatakan saya ingin mengatakan saya ingin mengatakan kutuban Imam Al-Haddad saya ingin mengatakan ilahi wala sahil ala kulli manggara tasanifah haddadul ulak maa ta'asara ilahi wala sahil ala kulli manggara tasanifah haddadul ulak maa ta'asara wasi'lahu kullashyoon wajudlahu ba'afiyyatul kuburah وأحسن له القراء وجدد له في كل حين كرامة وفضلا وأنعشه إذا ما تعثر وهب, وهب لي يا ولي الخير أنسا وراحة ورزقا حلالا واسعا وميسرا هذه الثابيات والدعوات تقرأ قبل قراءة الكتب الإمام الحداد نعم وكلها عظيمة وديوانه كذلك يعني جمع يحتاج له طالب علم ويحتاج له الدعي لله ويحتاج له نعم فلهذا قال بعضهم أن الإمام الغزالي عرض وطول يعني في كتبه وفي تصانيفه هكذا ذكر ذكر الحبعلو في كلامه فيقول الإمام الغزالي عرض وطول يعني ولم يدري أن سيأتي بعده الحبيب عبد الله حداد ويختصنا هذا الكلام كله في بعبارة سهلة ويفهمه العام والخاص يعني يفهم حتى العام يفهمه يعني ليس في عبارة تعقيد أو مثلا من العباير التي لا يفهمها كما بعض الكتب التي ألفت من المتاخرين ولكنها عبائر سهلة وعلىها نور وعلىها فلهذا كلام العارفين له وقع في القلب وله في القلوب فلهذا يسمى حداد القلوب مثل الحداد الذي قال ساي إذا عنده شيء يعني لم يقطعه مثل السكين فيروح عند الحداد يصلح له حتى يقطع يعني يكون سهلا في استعماله وهذا أن إذا قلبه في شيء يقرأ حداد حتى في الأمور الظاهرة والباطنة Nah, fa. Atfazul Merhaba. Khambo, nihal la, gengi, muncerin, kahir, walaupun, imtihal, Habib Salkaf, lidi, hawa. A merana bida, eshie. Kata beliau. Mana kita? Mana nihal, Apa yang dia punya itu sekali. Benarkah demikian? Ya. Sahih Maghala Habib Hakada. Ya. La la la. Hakikatnya atau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 Wahai Rasulullah, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Shahih, masih ada. Rasulullah bersilah majelis waris mahabbah, wassallam wassallam. Al-salihil al-ahdab, al-dai al-ahdusallah, warahid wassallam. Al-marhu ma'amat al-hab, wala alih wassallih al-ma'bin al-mabah. Sifana nihana min al-ziil al-aziz al بدقائب حسين من شهاد أخر بطيه الزمان المرضى لنا بالعمل وعلم التصدق والأدب يلخير حزنا بحضور الحباري كن يوصلنا بخير الحبايب شكرا لا ضاية ولا عبادة لها بمغالب وأبعاد إلا الرجال طيال من الله الجواج الحبيب المجيد الله يتوّل العم ويكفر الأمثار الحباري معاشر الحاضرين الكرام وأقصوا منهم للذكر ضيوفنا الكريم الحبيب العلامة الداعية إلى الله الفجيب خادم السلام الحبيب حسين بن علي بن شهاد ولا نفسر بمعنمنا المحبوب مربي روحنا وأجسائتنا الحبيب سجار الحبيب حسن باهرون الذي ببيعتها بنا حتى بالأمور التعليم منها جهده وغذله في سبيل التحذير هذا العلامة الكريم بين أيدينا الحمد لله فاتعنا الله بكل حالته الشريف فنقول نيابةً عن أهل المأهل لتحديم الشكر والثناء نشكركم شكراً كثيراً وطالما تحينت هذه الفرص.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 Buat Allah, ayat agarlah ini perjalanan perjalanan cinta dan kesetiaan, dan menjadi perjalanan yang akan mengundang perjalanan lain. Dan semoga perjalanan anda di masjid ini menjadi perjalanan yang akan mengundang perjalanan lain. Dan semoga perjalanan anda di masjid ini menjadi perjalanan yang akan mengundang ونشر الدعوة والدين وترقية اللغة العربية وإحياؤها التي هي لغتنا الحنيفة وفي رسال الختام أدعو الله أن يطول عمركم في خلق الإسلام والمسلمين ونشر الدعوة والدين إلى إنهاء على طرف العالمين آمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام تبركات الله جزاكم <تصفيق> الله خير هذا الكلام اللي ما لا, لا علماء ولا دعاء ولا انما اني نعلم المبادئ وقد يكون الاطوال بعلم حتى بعلم ما تنطبق علينا الحين ما هذا هذا الواقع والحقيقي يعني ولكن هذا إنما يعني من باب الدعاء يعني اذا واحد يقول لك مثلا أنت انت فيك هذا الشيء إنما يعني ترجو من الله هذا الشيء يعني وكل واحد يتمنى اليوم جاء قدها حبيب زيدو 9 سنوات في رباط 9 tahun di Robert Madinah Belajar kepada Bu Yang Maliki Sekian tahun, belasan tahun Tapi beliau masih mengatakan Apa yang dikatakan tadi oleh Tadi yang dibicara itu Itu tidak ada apa-apanya pada saya Saya bahkan tidak pantas Dikatakan seorang dai, seorang ustad Seorang alih, bahkan dikatakan Seorang table ilm saja saya tidak pantas Itu beliau Yang beliau katakan, jadi hendaknya kita belajar Kepada tahun-tahunnya beliau نعم ومن النعمة نعمة كبرى يعني أن تاتي الطالبة إلى هذا المحهد والذي حصل به النفع يعني في في كل مكان وفي كل محل مثلا تجد به حد من هذو الطلاب الذين تخرقوا من هذا المحهد ومن هذا المحهد المبارك العظيم وأسسه على التقوى وأسسه على النيات الصالحة فلهذا حصل به النفع فلهذا يتميز عن غيره بصفات كثيرة فكثير لما نقابل الطلاب في مكة فتقدوا يعني لما تسألوا يقول لك أنا درست في دار اللغة فتجده يعني يتميز عن غيره من الطلاب في المعاهد هذا شيء مشاهد يعني وليس مجاملة إنما هو واقعا فتجده يعني يتميز في لغته في لما تتكلم معه في العربية تجده يعني متقن للغة العربية ويفهم كلامك نعم يعني هذا شيء واقع وملموس فيتميز عن غيره بشيء كثير يعني وهذه من النعم الكبرى يعني أن أوفق الله الطالب وتاتي وتدرس وتتعلم وتحمل كتابها نعم حتى يحصل بها النفع وتعلم غيرها نعمه نعمه كبرى نعم من النعم الكبرى التي يعني وفقك الله وفقك أنك جئت إلى هذا المحل وجلستي وتعلمتي ودرستي, ودرستي وصبرتي وتحملتي فهذا ما ما يخيب أبدا يعني لا تظني أن هذا شيء هباء متناثرا تنتفعي وتستفيدي والناس بحاجة إليك يعني في كل في كل مكان وفي كل بلاد يعني الناس بحاجة لهذا العلم النافع الذي يستفيد الناس منه ويتعلم منه وهذا من التوفيق الذي وفق الله أنك جيت وجلست وتعلمت وعمرت كتابك وصبرت وأن الله لا يضيع أقل الله ما يضيع لا يضيع مثلا الذي أحسن والذي حمالك كتاب بد له من يأتيه الفتح ويأتيه الفهم ويأتيه ما يخيب يعني ويفرح أهلك وأجدادك يفرح والنبي صلى الله عليه وسلم يفرحه منك كثيرا هذا يعني أحسن شيء هو نعم فلهذا كثير من الآباء الذين ويعني جابوا أولادهم إلى الأربطة وإلى المعاهد يرون حد من أسلافه نعم كان حد من أذكر في المدينة كان حد من الطلاب جاب إلى عند الحبزان الحبزين من الصميط من, من أولاده إلى المدينة يعني جابهم إلى, إلى المدينة عند الحبزان نعم في نفس الليلة رأى الحبيب علوي بن شهاب يفرح منه ويستبش ويبتسم فيه فيقوله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرح منك بأنك جبت أولادك إلى هذا عند الحجزام بالصمت هذه رواية حقيقة وخبرنا بها والكثير يعني من الأشياء التي تحصل والتي يعني تبشر بالطالب التي ياتي والذي يجلس ويتعلم هذا الذي يبقى الإنسان يعني ما هو يبقى مع الواحد إذا أما يبقى معه هو الذي يتعلمه والذي فهمه والذي درسه من عبادة ومن ثقه ومن تعلم ومن لغة وغيرها. اليوم <تصفيق> قطعًا. Bahwasanya kalian harus bersyukur oleh Allah Ta'ala Karena kalian belajar di suatu pondok yang kami tahu sendiri Pondok ini, keluaran dari pondok ini Enggak di Mekah, Enggak di Madinah Enggak di Hadramod Itu selalu mereka itu berbeda dari yang lainnya Dari segi pasarnya, dari segi apaknya, dari segi adanya Itu menyenangkan saya Bahkan beliau uh, sendiri selalu mengatakan Aku kelain-kelain di Indonesia ini Tapi aku merasa berada di sini ini permintaan beliau sendiri. beliau tuh tinggal di kondor. Eh, nah, jadi oleh karena itu kita beliau beruntunglah kalian. jangan sampai kalian itu menganggap bahwasanya apa yang telah kita baca selama ini, yang membeli kitab, yang membawa kitab, yang menulis dan sebagainya, semuanya itu pasti ada eh, ganjaran yang Allah akan berikan kepadanya. Insya Allah kalian semua akan dibuka hatinya, akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Bahkan orang seperti beliau itu adalah seperti mereka, kalian itu adalah Orang-orang yang menyenangkan Rasulullah Suatu waktu pernah ada satu orang Yang datang kepada Habib Zain Menitipkan putranya kepada Habib Zain Maka disaat itulah Ayub Al-Wi, Syihab datang Dalam mimpinya dan yang mematakan Senang karena sudah menerima karena Habib Zain dan langsung muridnya Habib al -Wi. Senang menerima murid, belajar padanya Bahkan Nabi SAW senang kepada Setiap murid yang belajar ke, Di pesantren-pesantren itu بالضبط يا جدّي. نعم. جدّك. ها ها. حمي جذرك. يعني صحتنا للجذّة. فاجذناكم في هذا الكتابين وغيرها من الكتب. وفي أوراد الإمام الحداد. وفي. وفي كتبه كذلك. نعم بما أجازونها. صحتنا للجذّة. يعني فاجذناكم في هذه الأجّات. يا أبّي نجازahkan كتا الكتابيني juga kita ketinggalan Habib Wahadad yang lainnya begitu pula huwil-hulidnya Wahadad dan juga huwil-hulidnya para salaf alwiin semuanya di ijazah kalian ayo sama-sama dijawab dengan saya terima ijazahnya Wa sayapnya ijazah Wabil tul ijazah Wabil tul ijazah Alikum tu, tu, tu, tu Alhamdulillah Allah, saya takut MasyaAllah, saya takut Tepatlah maaf, saya takut MasyaAllah Enamai alih فنفس الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا ويكرم في الدين، ويجعلنا ويحكم عمال عاملين، يباركنا في هذه في هذه الكتب وفي غيرها وفي هذا المعهد المبارك العظيم، يفعم ب يفعم بكم إن شاء الله العباد والبلاد، ويهلكنا ويهن يهنا ويهاكم شرد دعوى رضي الله إن شاء الله في مشاكل يوم غريبها مع العلم النافع مع الخلاص، اللهم إنا نسلك فهم النبي وحفظ المرسلين والهام الملائكة المقربين، اللهم غرنا بالعلم وزيننا بالحلم وأكلنا بالتقوى وجمنا بالعافية. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل ذلك أهلا اللهم يا ميسر كل عسير ويا جبير كل كسير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا ممن كل مخيف يسر علينا كل عسير فتيسر العسير عليك يسير اللهم يا من لا يحتوي البيان والتفسير حاجاتنا كثير وأنت عالم بها وخبير اللهم إنا نسرك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وساعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت مغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم اللهم إنا نبات نعمتك فلاتي عنا حصاد نعمتك اللهم لا تحرمنا خير ما عندك الشر ما عندنا اللهم إنا نسرك من كل خير نحاط بيعلمك في الدنيا والأخرة ونعوذ بك من كل شر حاطب يعمك في الدنيا والآخرة يا مالك الدنيا والآخرة اللهم ارزقنا من العقول يوفرها من الأذهان أصفها من الأعمال أتقاها من خلاقت يبها نرزق أجزلهم العافية أكملها العافية أكملها العافية أكملها الدنيا خيرها اللهم نرزقك صحة في صحة في تقوى وطول عمر في حسن عمل ورزقا واسع لا توعد عليه اللهم ربنا أهبلنا من أزواجنا والرياتنا قرته عيل واجعلنا المتقين إماما اللهم ربنا آتينا في الدنيا حسنة بلغهتي حسنت وجنا على بار اللهم اللهم انزلك الفتوح والمنوح والرسو والصلاح للجسم الروح وتوبه النصوح ثم الى حضره سيدنا وحبيبنا سيدنا الرسول محمد بن عبد الله والي واصحابه وازواجهم بيته ثم الى حضر سيدنا المهي الله احمد الاستاذ الفاضل مقدم محمد بن علي بعلوي أوصولي او اصولي قرينه ثم يحسن الشاه عبد الرحمن محمد السقاف زين الشاه اولاده واصحبته ثم الى حضر سيدنا الشاه علي بكثر من سيدنا عبد الرحمن سيدنا فخيده بكذاك رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرح الدروس ونسينا حي عبد الله بن ابي الحداد ومالف الكتاب ثم ايضا سيدنا احمد زين الحبشي سيدنا الحبيب احمد حسن بن احمد بهر ان الله يغفر لهم ويرحمهم والدينا ووالداتنا وامهاتنا جميعاً الله ت하ن الرحمن شر الاديات والمودين والحاسدين يحفظ كل شر عداد الدين يحفظكنا من شر الاشرار ومن السوم ويكفنا اياكم شر الذي يفرع من ويرفع محل بهم من حروب فتن وقحط على هدينا وعلى كل صام دافع عن جابك وفي خيرا ولطف وعافية وإلى حضرة النبي الفاتحة بسم الله الرحمن الحمد لله رب العليم يا رب اعترفنا يا رب اعترفنا